سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون شورى وقال الذين كفروا ان هذا الا الا افكن افتراه واعانه واعانه عليه قوم اخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقال 111-الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 112-قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام شيء في الاسواق لولا انزل اليه ملك لولا انزل اليه ملك فيكون معونا ذكرا او يلقى اليك الذن او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا رأتهم من مكان كان كانوا ضيقا مقرنين, مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا 128. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزائر ثيرا لهم فيها ما يشاء قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّمَا دَعَتْهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ دَعَتْهُمْ فقَِكَ الذبكُم فيمَا تَقُونَ فَمَا تَستطعونَ صَفَهُ وَلا نَص وَم يَظْلكُم نُذقُم عَذااب كَب وَماَا رسَنااقَ بِنَكَمِنَمسَلينَ إِ إِم إَِّا إِهُم لا يَأكُونَ الَّام في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما يرون قَالُوا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ ذِي الْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا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 وَالرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْثَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضربنا 116. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 117. وإذا رأوا كن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 ألم تَرَ إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم م سبَنتَ وَجَعًَا آرَن شور وَهُوَ الذي أَسَنرْن حَبُ مِن السَّمِمَا أَطَهُور يِحِيَ وَنَسْقِيهِ مِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ فَأَبَى أَكْثَرُ الناس إلا كفورا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 126. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 127. وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 128. وكان ربك قديرا 129. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً وَتَوَكَّلْ على الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما زينهما في سته أيام في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وإذا قِيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا قياما وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا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 ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا